عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلوني أأشكر أم أكثر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرُشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوْ وَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ تيلا لا ادخل الصرح فلما راته حسبته لجتا وكشفت عن ساقيها قال انه صرح منرد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب নাানিনে <gülüyor> াবাানা. <gülüyor>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 وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بَيْنَنَا اللَّهَ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ إِنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَمَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ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 أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا আসসালামুকুম রহমতুল্লা আসসালামুকুম রহমতুল্লা আসসালাম রহমত রহমতুল্লাহ আখব আলিল্লা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 الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء ان احوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر ما يخفى فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا فأفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحانه الله لمن حمدا রহমতুল্লা আসসালামুম রহমতুল্লা মানুষ তো আদম সন্তান छोट बड़ पकल्याण देख পাপের অশুভ পরিণতি প্রতি বৃহস্পতিবার রাত 8টায় সম্প্রচার সকাল 6:30টায় বাংলাদেশে পিএস টিভি বাংলায় Saturday's provide In Britain we are facing one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 প্রতি শনিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপন সম সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে বাংলায়। জরুরি কি কথা এবং কর্মের পূর্বে বিদ্বে আজানের কি তাৎপর্য আজান শেষে যে যা চাইবে তাকে তাই প্রদান করা হবে जीवन सफलता कीज कर खुशी हनार्ध्यम आल्लाम जानार्जायले परवर्ती अनुष्ठान पिसाए a oh.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 الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في عافيت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 كم نجبات رحمتك والعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغريمه من كل بر والسلامه من كل اسم والفوز بالجنه والفوز بالجنه والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز ويا غفار اللهم انا نسألك والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وتصبر على ابتلائك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم إنا وكايمان نهدى به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به اللهم انا نسالك حياه نقيه وميته سويه ومردا غير مخز ولا فاضح يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا, يا قيوم برحمتك نستغيث ف تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقه لما تحبه وترضاه وأعنه على أمور دينه ودنياه اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفُكَّ أسر المأسورين وقض الدين عن المدينين واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر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 اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفواً وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم إنا نسألك أم ترحمنا إذا صرنا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا اللهم أعنا على الموت وسكراته والقبر وظلمات ويوم القيامة وروعاته والصراط ومزلاته يا حي يا قيوم يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وغماتنا وإخواننا المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلحهم في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان اللهم اجمعهم على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين والحصار عن المحاصرين يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز نصرك المؤزرة لأوليائك المؤمنين يا حي يا قيوم أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم ووفقهم لما فيه الخير في دينهم ودنياهم اللهم ابسط أمنهم ووسع أرزاقهم وأرخص أسعارهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا توفي الاخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم إنك تسمع كلامنا وترى ما وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا نحن الفقراء اليك نحن الفقراء اليك هذه نواصينا الخاطئه بين يديك ويا قاضي الحاجات نسألك أن تغفر لنا جميع الذنوب والسيئات برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك اللهم مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخائفين وندعوك دعاء الذليلين دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وفاضت لك عيونهم فاللهم لا تردنا خائبين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك ألا تفرق جمعنا وسعي مشكور وعمل متقبل ممرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم يا شافي الصدور يا قاضي الأمور نسألك كما تجير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 مجيب الدعوات اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنتك ما أثنيت على نفسك وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلِّ على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار وصلِّ على نبينا محمد وعلى المهاجرين والأنصار وسلم تسليما مزيدا الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله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 তাহলে কি মানব কিভাবে মানব সর্বোত্তম কেতাব হলো আল্লাহ সর্বোত্তম পথ হলো मुजफ्फर बीन महसिन संगे देख मान पद्धति शनिवार प्रत साढ़े दस टाय पुन सम्प्रचार सकाल नीस टी बांगल्